بسم الله الرحمن الرحيم اورا عنك الذي يكذب بالدين تبارك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ثواب للمصلين الَّذِينَ هُمْ عَوْفَاءُ فِنَحْنُ صَنَعْنَا كَهُونِ الَّذِينَ مَضَوْا وَيَمْنَعُونَ الْمَاءَ